بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس